فارجع البصر هل ترى من سقوط ثم ارجع البصر كرتين قلب اليك البصر خاسئا دُنْيَا بِمَصَائِبِهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ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 İN ANTUM İLLA Fİ ZLALİ KABİR Və QALU LƏW KÜNNƏ NASMĀĂƏ OV NARQILU MƏ KÜNNƏ Fİ AÇHƏBİ السAİR FAĀTARFU Bİ ZÂNBİHİM FASUHQAN إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور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 سَمَاءٍ إِن يَخْصِفْ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنَتْكُمْ نَزْفٌ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ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 هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونثور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط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 تikum بما ان نعين بسم الله الرحمن الرحيم ن وال قلم وما يسطرون نا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِيرٌ فَنَازِمَ الشَّاءَ إِنَّ بَنِيمَ مَنَاعِلَ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتٌ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ إِنْ كَانَ زَامِلُهُ وَبَنِي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 ولا يستثنون فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين انطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن هل يوم عليكم مسكين ورندوا على حرد قاددين فلما راونها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون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 وَشعَةً أَبَصَارهُم تَررهَاقُهُم زِلَّ وَقَد كَوا يُدععونَ إلى السّجود وَهُمْ سَالِمُ فَذَرنِي وَمَ يُكَذِب بهازَ الحَديِيث سَنَسْتَِجُهُم مِن حَيْثُ لَا يَعلملَونَ وَأُمْل لَهُم.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 فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن كَفَرُوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه فَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصن عاتية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 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُكْتَفِي كَاتِبَ الْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَوَّلَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي يُنَجَّى عَلَيْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعْيَاهَا أُذُنٌ لَا عَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ رُحْمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وقعت وَنْ شَقَّتِ السَّماءُ فَهِييَ يَمَائِذٍ ماهِيَ وَالْمَلَكُ عَى أَرجَائِهَا وَيَحمِلُ عَر شَ رَبِّكَ فَوقَهُم يومئذ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 قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِكَ هِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَأْذِلُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَطَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ خَزْناَ مِنهُ بالِاليَمين ثمَُّ لَقَعنَ مِنه الوتين فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزين وَإِهُ لَزكَِةُ للِمَُّقين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 تَارُجُ الْمَلَائِكَةُ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50ْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا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 وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضانة زاعة للشوى دبّر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق لعلى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ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 ف يَقمَع كلُلُمرم مِنهُ أَ يُدُ خَلَ جََّةَ نَعمِ كَلل إ خَلَقُنهُ مِ يَعلَمُ نُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ لا يُلَاقُ يَمَهَُّذ يعدُون يَوْمَ, يوم يَخْجونَ مِنَ الأأَجدثِ سرِعًا كَأََّهُ إلَ نُصُبِ فِي الغُ خاشعَةً أَذصَارُهُم تَرهَقهُم ذلة ذَلِكَ اليَْم الذي كَُ يوعَدُ بِسمْمِ اللَّهِ الرحمَِ الراحين إِ أَرسَلنا نُوحًَا إلَ قَوْمهِ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ نَّبِيٌّ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ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 لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا لَيُنْذِرُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نَالكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَرَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا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 ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا ۚ ذَٰلِوَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سبلا فجاجا. أَلَا نُحَرِّرُ رَبِّي إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا يقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وددا ولا سواا لا يغوص ولا يعوق ونسرا فقد اضللوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا يهُمُ أُرْقُفَ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ آنصَرًا وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إن هُم يُظّ عبادَكَ وَل يَلِدُ إِلَّا فاجَِز كَففَّ رَبّ فيلي وَالوَالدَ وَلم دَخَلَ بَيتمُ مِنَ وَِمُؤمِنينَ وَمؤ من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 فَمَن يَسْتَمِعِ الآن يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ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 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِرْسَلًا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ دُونِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا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 اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا فذرني والمكذبين اول النعمه وماهلهم قليلا ان لدينا ان كن لهم جهنما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما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 علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم نَّرْضَا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى الَّذِينَ نَسُوا مِنْ ذِكْرِ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر لَا تَرْجُزَ تَهْجُرْ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَتَذَكَّرْ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يسير زَوَّنِي وَمَنْ خَلَقَ طَرِيدًا أَجْعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدُوا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صعودا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 وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم اِلا فِتْنَةً لِّلَّذين كَفَروا لِيَستَيْقِنَ الَّذين أُوتُوا الْكِتابَ وَيَزدادَ الَّذين آمَنوا إيمانا وَلا يَرْتَابَ الَّذين أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤمِنونَ غَلَيَ يَقُولُ فِي قُلوبِهِم مَّرَضٌ وَالكافرونَ مَاذَا أَرَادَ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 كلا والقمر والليل إذ أذبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كُلُّ نَفْسٍ بِمَا اكْتَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ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 هل أتى على الإنسان حين لَمْ الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا؟ إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنَّهُ كَثُرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا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 وَيُطَافُ عَلَيْهِم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويطاف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 عَلَيْهِم ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ رُحُمٌ أَسَامِرَ مِنْ ظِلِّهِ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويزرون وراءهم يوما سقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا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 فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ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 ليل يوم اذل للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احيا و اموات واجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء انثرا لَيُؤْذَنَ الْيَوْمَ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلَّقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلَّقُوا إِلَى ظَلَمٍ ذِكْرَى شُعَبٍ لَا ظَنِيلٍ وَلَا يُؤْنَى مِنَ اللَّهَبِ انها ترمي بشرر كالقصر كانه هجماله صقر ليل يوم يذل المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ليل يوم يذل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 لَيَوْمِ إِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا طَالَ لَهُمُ الرُّكْعَى لَا يَرْكَعُونَ لَيَوْمِ إِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ